بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة النهي عن الوقوع في آراض العلماء مع فضيلة الشيخ عبدالله ابن عبدالرحمن الجبريل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عشرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا الموضوع النهي عن الوقوع في آراض العلماء له أهميته كما سمعتم وله مكانته الاعراض واحدها عرضا وهي وهو الاعتراض للانسان في حاله غيبته والقدح فيه وذكره بما يسوؤه ويسمى ذلك غيبه حيث أنه كلام في حالة الغيبة في إنسان غائب لو كان حاضرا لرد عن نفسه لو كان حاضرا لأجاب أو لم يقدر أحد أن يتكلم فيه في حالة حضوره فلذلك يسمى ذلك الكلام غيبة ثم إذا كان, إذا كان المغتاب كاذباً أو محرفاً للكلام كان إثمه أعظم وإذا كان المقبوح فيه من مشاهر الأمة وأهل الخير وأهل الفضل كان الكلام فيه أشد وكان الكلام في أرضه أعظم إثماً وأعظم ذنباً فلألهم هل اختاروا هذا الموضوع لما من الأهمية أحب أن أذكر أولاً فضل أهل العلم ومكانتهم وما يقومون به وأذكر بعد ذلك أنهم وإن بلغوا ما بلغوا فلا يسلمون من نقص أو نحوه ولكن ذلك النقص مما يعفى عنه وأذكر ثالثا تحريم هذا الذنب عموماً وتحريمه خصوصا ألا وهو ذنب الاغتياب نفهم البحث الأول فهو شيء يسير فيما يتعلق بفضل أهل العلم أولا يراد بأهل العلم أهل العلم الشرعي الذين فضلهم الله تعالى بأن حملوا دينه وحملوا شرعه وصاروا لذلك أئمة يقتدى بهم وأهل الله وحملة دينه وحملة شريعته لهم فضلهم ومكانتهم ورد في فضلهم الأدلة الكثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب القمر لا يقاسب النجوم في نوره وفي وائده فهو بينه وبين النجوم والكواكب فضل كبير فكذلك العالم والعابد العباد يؤدون العبادة ويقومون لله ويخشعون له ويخضعون ويطيعونه ولكن بينهم وبين العلماء فارق كبير ذكر في قصة أن أناساً قالوا أو فضلوا بعض العباد فعند ذلك كأنهم سمعوا أو قالوا إن الشيطان يفرح بموت العالم أكثر مما يفرح بموت العابد فقيل كيف يكون ذلك فقال إن يقول الشيطان إن العالم يفسد علي ما أعمله طوال السنين وذلك لأن الشيطان يقدح في الدين ويقدح في الشريعة ويشكك الكثير من العامة ومن العباد ويقعهم في حيرة وأما العلماء فإنهم يصححون لهم تلك الأقائد ويزيلون عنهم ما يلقيه الشيطان من الوساوس والخطرات التي تخطر على البال فيكون الشيطان يفرح بموت العلماء ولا يخدمه موت العباد لأن العباد مقتصرون على أنفسهم نفعهم يختص بهم أنفسهم وأما العلماء فإنهم ينفعون الأمة ينفعون الأمة نفعاً كبيراً فلهم فضل ولهم أثر على الأمة كلها لأنهم يدلونهم ويبصرونهم ويوقفونهم على الحقائق ويزيلون عنهم الشبهات والشكوك التي يلقيها الشيطان في قلوبهم والتي يوسوس بها الشياطين وأعوان الشياطين فلذلك يكون العالم يفرح بموت العلماء يكون الشيطان يفرح بموت العلماء ويكون العالم يصحح الأخطاء التي تقع فيها الأمة التي يرتئى الشيطان في القلوب ففضل العالم كبير وفي قصة أخرى أن أناس قالوا نسأل عالماً وعابداً فجاءوا إلى عابد فقالوا هل ربك يقدر أن يجعل الدنيا كلها في بيضة؟ يجعل الدنيا كلها في بيضة؟ فتحير ذلك العابد وقال لا كأنه يقول لا يتصور وجاءوا إلى عالم فقال يقدر أن يجعلها كلها في عينك فيقول إن هذا كفر بإمتار قدرة الله تعالى والعالم يعرف أن ربنا سبحانه على كل شيء قدير ورد في هذا العالم أن العلماء يستغفر لهم كل شيء حتى الحيتان في البحر وذلك لفضلهم على الأمة فتستغفر لهم الحيتان وتستغفر لهم الطيور وتستغفر لهم الوحوش وتستغفر لهم الحشرات والذئاب والصغار والكباب فاستغفر لهم وذلك لأنهم ينفعون الأمة فنفعهم كبير هذا خضل من فضلهم كذلك أيضاً ذكر أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع أي تتواضع له طالب العلم مبتدئاً أو منتهياً تضع الملائكة أجنحتها تواضعاً له لا شك أن هذا دليل على فضل هؤلاء الذين أعلموا اختارهم الله تعالى لحمل دينه وفضلهم على عباده وجعلهم حملة شرعه كذلك أيضا نقول المراد بالعلماء هنا علماء الشريعة لأنهم الحاملون لشرع الله ولأنهم ورثة الأنبياء والأنبياء لم يوردهوا دينارا ولا درهما لم يوردهوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أحده أخذ بحظ وافر ورثوا هذا العلم الذي هو علم الشريعة تعرفون أن العلوم كثيرة سيما في هذه الأزمنة التي تفتحت فيها العلوم المستجدة العلوم الدنيوية علوم الصناعات وعلوم الهندسات وعلوم الجبر وعلوم الحساب وما أشبه ذلك ولكن العلم الصحيح هو ميراث الأنبياء الذي هو علم الشريعة فحملته هم العلماء حقا حملة هذا العلم وهو ما ذكر الشاعر العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلهم فيه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رائع فقه ينكر أن يقال أن العلم هو علم الخلافات وعلم الآراء ونهوها ويبين أن العلم الصحيح هو ما كان مأخوذاً عن كتاب الله وكتاب سنة نبيه وأقوال الصحابة رضي الله عنهم ويقول الشاعر أيضاً وكل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين فنقول إن العلماء الذين نذب عنهم هم حملة السريعة علماء شرع الله تعالى وذلك لأنهم الذين ورثوا الشريعة ورثوا علم الرسل وفازوا بذلك وتفوقوا به وصاروا خير خالف لخير سلف أولهم الصحابة رضي الله عنهم وذلك لأنهم تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا منه وذلك ورثوا علمه وحملوه وعملو به وعلموه لمن بعدهم ورثه بعدهم تلامذاتهم التابعون الذين جمعوا بين العلم والعمل جمعوا بين علم الشريعة الذي أخذوه وتركوه عن الصحابة رضي الله عنهم وجمعوا بين تطبيقه الذي هو العمل به فصاروا يعلمون من بعدهم علماً بالقول وعلماً بالعمل يدلون من بعدهم ويقولون هذا هو العلم وهذا هو كيفيته ونبغى في عهد التابعين علماء أجلة ذبوا عن الشريعة وهموا الإسلام و ردوا على الممتدعة وبينوا شرع الله تعالى وقاموا بما أمروا به وكذلك ورثهم بعدهم علماء الأمة كالأئمة الأربعة الذين هم أهل المذاهب وكذلك أيضا أهل الكتب الذين اجتهدوا فيها وألفوها وجمعوا فيها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقوال الصحابة رضي الله عنهم وذلك لأنهم عرفوا أن من بعدهم سيحتاج إلى هذه الأقوال وسيحتاج إلى بيان ما صح منها وما لم يصح إلى بيان الكون الصحيح الذي تؤيده الأدلة فاجتهدوا حتى ورثوا من بعدهم تلك الكتب وتلك المؤلفات فلهم الفضل على من بعدهم حيث أن كل من جاء بعدهم فإنه عيال على كتبهم وعيال على علومهم وكذلك ورثها أهل السنة الذين تمسكوا بالسنة النبوية وعملوا بها وذبوا عنها وردوا على من خالفها وذلك لأنهم ابتلوا في أزمانهم المتأخرة بالمبتادعة الذين ابتدعوا في الشارع وأضافوا إلى الدين ما ليس منه وألصقوا به بدعا ما أنزل الله بها من سلطان وجعلوها من الدين بدعا قولية وبدعا فعلية وبدعا اعتقادية وبدعا عملية فلم يذب عنهم عن الشريعة ولم يرد عليهم إلا العلماء في كل زمان ما يردون على كل مبتداء كلما نبغى فاسقاً وتقول على الله ورمى الشريعة بنقص أو أضاف إليها شيئاً ليس منها قيض الله له من يرد عليه ويسكته ويبين له خطأه ويبين له ما وقع فيه من الخطائ الكبير لا شك أن هذا من فضل الله تعالى حيث وفق علماء الأمة لحماية الدين ولحماية الشريعة وللذب عنها ولإبعاد الممتدعة وإبعاد كل ممتدع يقول على الله ما ليس له به علم وإذا كان كذلك فنعرف لهؤلاء العلماء حقهم نقول بعد ذلك إنهم ليسوا معصومين علماء الأمة ليسوا معصومين ولكن هم أقرب إلى الحق وأقرب إلى الصواب ولذلك الإمام مالك رحمه الله يقول كلٌّ يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القابر يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصدق في أن الجميع بشر يصيب أحدهم ويخطئ وذلك لأنه قد يحضره مسألةٌ ولا يستحضر لها جواباً فيقول فيها بحسب ما ظهر له ويكون في ذلك مجتهداً فلأجل ذلك إذا اجتهد ولم يصب الصواب فإن له أجار وهو معذور بخطأه فيقولون إنهم إذا اجتحدوا وأصابوا فلهم أجران أجر الإجتهاد وأجر الإصابة وإذا اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر واحد أجر الإجتهاد وأما خطأهم فإنه مغفور ورد ذلك في القضاءة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجراً وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ومعنى ذلك أنه بدل جهده بدل جهده وبدل وسعه إلى أن أفتى بما ظهر له وإذا قدر أنه حصل خلاف بين إثنين من العلماء هذا يقول بقول وهذا يخالفه فنقول أيضاً إذا ظهر لنا صواب أحدهما اتبعنا الصواب وعذرنا ذلك المخطئة فقلنا هذا اجتهدف أصاب وهذا اجتهدف أخطأ فإذا ظهر لنا الصواب نقول به ونتابعه ومع ذلك لا نطعن في المخطي ولا نقدح فيه ولا نعيبه بل نقول هذا اجتهاده لأنه من أهل الاجتهاد ممن حمل العلم وممن يثق به الناس ومن ورهة الأنبياء فلا نعيبه ولا نقدح فيه بل نقول هكذا أداه إليه اجتهاده لكن لا نتبعه في خطأه إذا عرفنا خطأه بل نقول كما قال بعض السلف ورؤية حديثاً مرفوعة احذروا زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن فسؤل كيف نعرف زلة العالم فأخبر بأن زلة العالم هي التي تستغرب هي التي إذا سمعها العالمون والجاهلون والخاصة والعامة استغربوها وقالوا هذا هذا حكم غريب كيف صدر من هذا كيف قال هذه المقالة كيف لا شك أن هذه تعتبر زلة منه ولو كان من كبيراً ولو كان له مكانته ثم نقول أيضاً ليس كل من ادعى العلم يسمى عالما فهناك وعلماء ظلالة وعلماء بيدا لا يؤثق بهم نذكر أمثلة منهم في العهد القديم وفي هذا العهد ففي عهد الصحابة رضي الله عنهم حدث منافقون هؤلاء قد يكونوا معهم علم ولكنهم لا يطبقونه فلا يسمون علماء وفي عهد التابعين حدث أيضا مبتدعة كعلماء الخوارج ونحوهم وكذلك مبتدعة القدرية منهم غيلان القدري ومعبد الجهني ونحوهم فهل نقول إن هؤلاء علماء ليسوا علماء حقا إنهم ظلال لا يسمون علماء ولو كان لهم هصاحة ولو كان لهم قوة أسلوب ذكروا عن أحدهم يقال له واصل بن عطا أنه كان جدلياً وكان فصيحا ذكروا أنه كان آلثغ بر لا ينطقها يقلبها غينا فكان يتجنبها في كلامه وله خطب طويلة يقدر أن ينطق فيها بحرف الر لا شك أن هذا دليل على أنه أوتي فصاحة وأتي جدلا ومع ذلك فإنه عالم بدعة فإنه مبتدع مظال فلا يسلم عالم شرعية وكذلك أيضاً عمر بن عبيد في عهد التابعين أيضاً أو تابع التابعين كان مقرباً عند بعض الملوك عند الملك المنصور وذلك لأنه زاهد في الدنيا ولكنه ممتدع بدعة شنيعة كان الخليفة يمدحه ويقول كلكم يمشي روايد كلكم يطلب قيد غير أمر بن عبيد فبين العلماء رحمهم الله أنه عالم ظلاله وأنه ممتدع ولو كان فصيحاً ورد عليه علماء زمانه كالحسن الباصري وابن سيرين والزهري وغيرهم من علماء الأمة رحمهم الله وحذروا منه ومن طريقته وكذلك بعده عالم يقال له بشر بن غياث مبتدع ما أنه عنده علم وعنده فصاحة ولكن ليس هو من ورثة الشريعة وليس هو من هملة الدين الإسلامي بل هو مبتدع رد عليه أحد علماء زمانه العالم المشهور الذي سمى نفسه في كتابه المطبوع المشهور رد الإمام عثمان بن سعيد على بشر المرئسي العنيء أو رد الإمام الداري من عثمان بن سعيد على بشن من ريسي العنيد فانقيض الله لهم من يبطلوا أقوالهم ويردوا عليهم وكذلك في عهد الإمام أحمد ابتلي بعالم يقال له ابن دؤاد وفارق بينهما الإمام أحمد عالم وأهل السنة وأبن دؤاد عالم وأهل البدعة ومع الأسف لا يزال ما يوجد له في هذه الأزمنة من يمدح ابن أبي دؤاد ومن يترجم له ترجمة طويلة وكذلك من يمدح ابن غياث المريسي وغيرهم وذلك لأن لكل قوم من وارث كذلك في عهد الإمام ابن تيمية رحمه الله ابتلي بأهل زمانه المبتدئة الذين أنكروا عليه السنة وجادلوه في إثبات الصفات وجادلوه في عمله بتحقيق الكتاب السنة مثل تقي الدين السبكي وابن الزملكاني وابن مخلوف وابن عدوان وغيرهم من يتسمون بأنهم علماء هم علماء حقاً في مذاهبهم ولكن هم مبتدعة ولو سموا أنفسهم مبتدئ علماء كذلك أيضاً في زمن الشيخ محمد بن عبد الوحاب رحمه الله لما أنه أظهر التوحيد وأظهر السنة ودعا إلى العقيدة السلفية ورد على المشركين وعلى القبوليين ابتلي بأهل زمانه حتى ممن يتسمون بأنهم من الحنافرة في داخل البلاد وفي خارجها والأمثلة أمثلتهم كثيرة لا حاجة إلى أن نندد بهم رد عليهم العلماء وبينوا خطأهم فمن الردود رد الشيخ عبداللطيف رحمه الله رده اسمه, تلبيس اسمه تأسيس التقديس رد على داود بن جرجيس ورد عليه أيضاً عبد الله بابطين رحمه الله برد هذا الاسم ورد أيضاً ابن سحمان على عدد كبير من المبتدعة الذين كتبوا في الرد على محمد بن عبدالبهاب لا شك أن هذا دليل على أن هناك علماء ظلاله ونقول مثل هؤلاء علماء الظلال لا يحسبون من علماء الأمة بل يبين خطأهم وكذلك أيضاً في زماننا هذا لا يزال هناك علماء ظلاله ويرد عليهم علماء السنة فتذكرون أنه عبد الله أبن منع ي... وفقه الله له كتاب اسمه حوار مع المالكي المالكي الذي هو ابن علوي بيّن فيه أخطاءه لما أنه جدد مدعة القبوريين ونهوهم وكذلك أيضا الشيخ صالح بن عبد العزيز قال الشيخ الفكر الله رد عليه أيضا لما ألف له كتابا وسماه مفاهيم يجب أن تصحه فرد عليه بكتابه المطوع الذي سماه هذه مفاهيمنا فنقول إن هؤلاء ممتبعة يجب أن ينتبه لهم وأن يبين خطأهم وأن لا نعدهم من العلماء الذين هم مرجع للعامة والذين لهم قدوة يقتدي بهم أهل الخير وأهل الصلاة قبل ثمانين سنة أو نحوها كان الإخوان المتدينون من الآراب الذين أسسوا وهاجروا فيها لما أنهم عرفوا ما عرفوا أخذوا يقدحون في علماء الأمة في هذه الملاد وفي غيرها ويقولون الإخوان علمون الدين وأما المشايخ فإنهم أهل دنيا أو إنهم أهل مداهنة أو ما أشبه ذلك يعنون بذلك مشائخ زمانهم كالشيخ محمد ابن عبداللطيف ومحمد بن إبراهيم وعمر بن حسن وسليمان بن سحمان وحمد بن فارس وحمد أسعاد بن أتيق وغيرهم علماء أجلة يا قوم نبي قادر ما يستطيعونه ولم يسلموا من اولئك الاخوان الذين اجتهدوا وظنوا انهم قد قد أخل أن اخلوا بشيء من العلم وقد قالوا ما لا يجوز اذكار فعند ذلك ارسل اليهم المشايخ نصائح توجد في فتم النصائح في الدرع الرسلية وفي غيرها يبينون لهم أن العلماء أبذل الجهد وأنهم كاموا بالواجب وأنهم لم يقصروا ولم يدخروا وسعاً ولم يكتموا علماً بل إنهم يعلمون ويدعون إلى الله ويبينون ما يجب عليهم فيقول أولئك الإخوان الإخوان يعلمون ملة إبراهيم وأما المشائخ هلم يعلموا رد عليهم حتى أن الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله أورد قصيدته الميمية أو جزءا منها التي يرثي بها الإسلام في زمن الغربة والتي يقول فيها على الدين نبكي على, الد... على العلم نبكي إذ قد اندرس العلم يبين فيها حالته إلى أن يقول إذا انتقص الإنسان منها بي... بما قد يرى إذا انتقص الإنسان منها بما عسى له ذخرا أتى بالعظائم وأدى تعاجيب من الحزن والأسى على كلة الأنصار من كل عالم فأما على الدين الحنيفي والهدى ومن التي إبراهيم ذات الدعائم فليس عليها بعد أن ثل عرفها من الناس من باك وآس ونادم فلا شك أن هذا دليل أيضا على أن المشائخة لم يألو جهداً في بيان الحق وفي الرد على من افترى عليهم أو وصمهم بأنهم مداهنون أو مقصرون حتى استشهد بعض المشايخ بقول الشاعر أقل عليهم لا أبال أبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سدوا هل تقدرون على أن تسد مكانهم أن تسد الثغور التي سدوها والتي قاموا بسدها والذي عملوها فإنهم على ثغور ثغور مخيفة مرابط عليها يعملون بقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم على ثغر من ثغور الإسلام فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله وهكذا أيضاً ابتلينا في مشايخنا وفي أهل زماننا بمن يتنقصهم وبمن يعيبهم ونحن لا نقول إنهم كاملون وإنهم معصومون بل نقول إنهم كذبذلوا جهدهم فيما يقدرون عليه من النصيحة ومن انكار المنكر ومن بيان الحق لمن يجهله فبذلوا أوكاتهم بتعليم العلم وتعليم القرآن وتعليم السنة وكذلك أيضاً نصبوا أنفسهم في افتاء من يريد مسألة أو يطلب جواب مسألة أو غير ذلك فقاموا بما يقدرون عليه كذلك أيضا ينصحون أولاة الأمور ويبينون لهم إذا وقع منكر ويصدرون عليهم إصدارات وخطابات يقترحون فيها ما يرونه مناسبا وينكرون فيها ما لا ليس بمستساغ أو ليس بجائز وليس شرطا أن يعلنوا كل ما يقولونه للعامة أتذكر أننا في قبل 35 سنة أو نحوها في أهد شيخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله إذا أتينا إليه ويقول نشتكي ما وقع أنه وقع منكر في كذا وكذا يبشرنا ويقول إننا قد أنكرناه وإننا قد تكلمنا مع ولاة الأمور مع الملوك ومع نبوابهم ولكن ليس شرطا أن نخبركم بكل ما نقول أو نخبركم بكل ما نكتبهم نكتب لهم ونكلمهم ونكلمهم نتصل بهم هاتفياً ونبين لهم وأنتم قد لا تعلمون ولكن ليس شرطاً أن يظهر كل ما نقوله ولا أن يطبق كل ما نقوله فقد يتأخر التطبيق بعض الأحيان لسبب من الأسباب لا ندري ما الحكمة فيه والحكومة لها نظرها ولها اجتهادها هكذا يقول لنا رحمه الله هيقول لا تعجلوا بالإنكار بل اتأهدوا وتعنوا وتجدون العاقبة حميدة إن شاء الله وهكذا إلى أن أتاه أجله رحمه الله وكذلك من جاء بعده كالمشائخ الذين جاءوا بعده من أسرته آل الشيخ كعمر بن حسن رحمه الله أو من غيرهم كالشيخ بن باز وابن عثيمين رحمه الله تعالى وهكذا أيضا زملاءنا الموجودون الآن لهم جهودهم ولهم ولهم اقتراحاتهم ونظرهم فهم يجتهدون ويقولون بما يستطيعونه لا شك أن هذا دليل على أنهم لم يألوا جهداً وإذا كانوا كذلك فلا يجوز القدح فيهم ولا عيبهم ولا ربيهم مما هم براء منه فإنهم خير الأمة وأفضلها أفضل هذا الزمان علماؤهم علماء كل زماناً هم أهل الفضل والخير فيه ها الذين يقدحون فيهم كأنهم يقدحون في العلم الذي وارثوه والذي علموه والذي عملوا به ومن أولئك الذين يقدحون فيهم يقول فيهم بعض المعاصرين خفافيش خفافيش هذا الوقت كان لها ضرر وأوباشها بين الوراء شرها ظهر يعيبون أهل العلم من جهلهم بهم كما عابت الكفار من جاء من مظر يعيبون العلماء ويعيب كما أن الكفار عابوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول كهم بركات للبلاد وأهلها بهم يدفع الله البلايا عن البشر ولو لم يكن طفلنا شبان ركع وبهم رتيع صبا من فوقنا الحجر الله تعالى يدفع بهم عن عباده الغرر فالذين يقدحون فيهم لا يكاربونهم ولا يكاومونهم إن يقول بعد ذلك إن هذا القدح يعتبر ظلماً لهم وظلماً للعلم الذي حملوه فنقول إذا كنتم تعيبونهم بشيء فإياكم أن تظهروا هذا العيب بل عليكم أن تتصلوا بهم فهم قد بسطوا أنفسهم وهم كاد برزوا للناس يصلون في المساجد التي حول بيوتهم ويجلسون لمن يأتي إليهم لاستهل الفتية وغيرها ويتقبلون النصائح نحوها فإذا أنكرت عليهم شيئاً فعليك أن تأتي إلى أهدهم وتقول أنكرت عليك كذا لماذا فعلت كذا وكذا؟ فإذا كنت مصيبا فلابد أنه سيعتذر إليك أو يتكبل منك ويدعو لك بالخير ويقول أرشدك الله سوف أعمل به وسوف أرجع عما كنت عليه وسوف أقبل نصيحتك وإذا كان الخطأ معك بيّن لك خطأك وبين لك ما وقعت فيه وبين أنك وإن كنت مجتهدا فإن الصوابة لم يحالفك أو بيّن عذره الذي تعيبه به وتذر إليك فمتى أتيت إليهم فردوك ومتى أنكرت عليهم شيئا فلم يعتذروا عنه أو ما أشبه ذلك كذلك أيضا لا شك أن هؤلاء الذين أتذروا يتفكهون بأعراض العلماء جعلوا أعراضهم فاكهة لهم في مجالسهم فيجلسون مجلساً طويلاً في الأوقات الطويلة فبعد العشاء أو بعد الظهر يونه ذلك وليس لهم إلا أن يتكلموا في فلان وأو في فلان سواء من رجال العلم أو من رجال الحسبة أو نهوهم ويلسقون به التهام ويقولون إنه وإنه وهذا وهذه هي الغيبة أو النميمة أو الفرية والبهتان وقد ورد عن بعض التابعين أنه سئل أوكيل له إن هذا ممن يرفع الأخبار إلى الأمر فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات يعني نمام وعيد شديد وكذلك أيضاً ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه مرةً فقال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قالوا أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته ذكرك أخاك بما يكره يعني ولو كنت صادقا ولو كان فيه الذي أنت تقول ولكن لا تكل فيه وهو حاضر لأنه لو كان حاضرا لرد عليك أو لا احترمته أو لأجابك لا أو لقدح لا فيك وقال أنت أولى بأن تكون كذا وكذا أو اعتذر نفسه ولكن يهتبلون غيبته ويغتنمون حالتهم وخلوتهم فيذكرونه فيقولون العالم الفلاني أو الطالب الفلاني أو المحتسب الفلاني فيه كذا أو يقولونه كذا وقد يعبرون بعبارات بشعة وقد تشتعمل كلماتهم على ما يرحق الحاضرين ويكون ذلك من الكذاب ويدخل في الكذب الذي توعد عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيا كذب ليرحق القوم ويل له ويل له فالذين أعلمون يتكلمون في المجالس قصدهم أن يأتوا بأعجوبة يضحك منها الحاضرون يصغوا عبارة تتعلق بالعالم الفلاني أو الطالب الفلاني ويصغها بأسلوب فيه شيء مما يلفت النظر ومما يضحكهم فيعجبون في من ذلك ويصدقونه وهو ليس بصادق هذا هو الغيبة وتعريحون إثم الغيبة ورد قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتاب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه الظن هو التخرص اجتنبوا الظن إن بعض الظن إثم يوقعكم في الإثم والإثم حرام قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والباغي بغير الحق فالإثم هو كل شيء يأثم صاحبه يعني يوقعه في ذنب إن بعض الظن إثم الذي يقول أظن أن فلانا فعل كذا أو أعطى كذا أو أعطى كذا أو داهن في كذا وكذا هذا ظن كاذبا يدخل في الإثم وكذلك أيضا التجسس والتحسس وتلمس الأخبار الخفية ثم بعد ذلك يفشيها ويظهرها ويعيب بها من قالها وما أشبه ذلك وكذلك أيضا الغيبة الذي هو التفكه بأعراض الغائبين ذكرهم بما فيهم مثل الله تعالى ذلك بهذا المثل يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا يعني لو وجدت جيفة إنسان ميت أنت قد أنتنت هل تقبل نفسك أن تأكل من تلك الجيفة جيفة إنسان ميت إنسان روية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة في سفر فسمع أثنين يتحدثان واذكران أخلهما بسوء فسارق قليلا وإذا جيفة حمارا أو جيفة أو نحو ذلك قد رفع هجله من النتن فقال أين فلان وفلان انزل فكل من هذا فقال يغفر, يغفر الله لك يا رسول الله فقال إنما أكلتما من عرض أخيكما أشد من أكلكما من هذه الجيفة بيان هذه هذا الذنب الذي هو الجيفة وذكر أيضاً أن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حفصة أو قالت يا رسول الله حسبك من صفية كذا وكذا تعني أنها قصيرة فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرته يعني تغييراً معنوياً كلمة لو مزجت بماء البحر أعظم بماء البحر لما زجته وغيرته هذه الكلمة التي قالت إنها قصيرة وكذلك أيضا في قصة أخرى في إحدى الغزوات كانت صفية على بعير لها فكأنه هزل فأنت طلب من إحدى أمهات المؤمنين أن تسمح بحمل بعض متاع صفية على بعيرها فقالت أنا أسمح لتلك اليهودية هذه أيضا من فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وهجرها مدة طويلة لهذه الكلمة لا شك هذا دليل على إثم وعظم ذنب الغيبة التي هي ذكر الإنسان الغائب بشيء لا, لا يره أو لم يكن فيه وإذا كان هذا في عامة الناس فكيف بالعلماء الذين لهم مكانتهم ولهم شرفهم فإن أعراضهم أشد تهريماً من أعراض غيرهم وهناك محاضرة لبعض المشائخ عنوانها لحوم العلماء مسمومة مسجلة في الأشرطة موجودة ومعنى ذلك أنها مسمومة يعني أن من ولغ في تلك اللحوم أي تكلم فيهم وعابهم وقدح فيهم فإنه في طريقه إلى الهلاك وليس الهلاك الحسي الذي هو خروج الروح ولكن خروج دينه وخروج عكيدته أو أخذه, أخذه من أعماله الذين يأكلون أعراض الناس عموماً أو العلماء خصوصاً تذهب أعمالهم يوم القيامة وذلك لأنهم تعدوا على ما إلى محرم الله في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع سألهم أي يوم هذا؟ قال أليس يوم النحر أي بلد هذا أليس البلد الحرام أي شهر هذا أليس للحجة ثم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا وفي شهركم هذا وفي بلدكم هذا وأخبر أيضا بأن الذين يغتابون الناس تذهب أعمالهم أي يأخذ هؤلاء الذين اغتابوهم بيوم القيامة ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المهلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقات وأعمال وحسنات ويأتي وقد ظلم هذا وكذب على هذا وأخذ وظلم هذا وسفك دم هذا وقدح في عرض هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطلحت عليه ثم طلح في النار لا شك أن هذا ونحوه دليل على أن الأعراض التي يقع فيها هؤلاء أنهم يهدون أعمالهم لمن يغتابونه أعمالك التي أنت تجتهد فيها صلاتك وصدقاتك وصيامك وكراءتك وعلكارك وأدعيتك التي تكتب في سجل حسناتك تكون من نصيب أولئك الذين أنت تغتابهم وتقدح فيهم عموما وخصوصا وأن العلماء لهم مكانتهم فالذين يسخرون منهم لا يشعرون بأنهم قد يكونون خيرا منهم بل هم خير منهم بكل حال قال الله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم وإذا كان كذلك فإن المسلم عليه أن يذب عن عرض أخيه أن يذب عن عرضه إذا جلست في مجلس وخاض بعضهم في عرض إنسان غائب يعني من الصالحين أو من العلماء فمن حقه عليك أن تذب عن عرضه فإنه ورد في الحديث من ذب عن عرض أخيه المسلم ذب الله عنه يعني حفظه وحماه ونصره كما ينصر إخوانه المسلمين ويدخل أيضا ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا كيف أنصره ظالما فقال تهجزه أو تمنعه من الظلم وذلك نصرك إياه ولا شك أنك إذا سمعته وهو يعيب أهل الخير يعيب أهل العلم ويعيب أهل العمل ويعيب الطلاب الصالحين الناصحين ويعيب أهل الدعوة وأهل الحسبة ويقدح فيهم ويتنقصهم وأنت تسمع فإذا كنت تسمع وتقر دخلت في الإثم فإن الذي الذي يقر المنكر يعتبر شريكا في ذلك المنكر الذي يقر هؤلاء يعتبروا كأفرادهم وأما إذا ذب عن عرض أخوانه المسلمين وعلماء الأمة سيما علماء أهل السنة والجماعة سواء من الحاضرين أو من الماضين. فإن الله تعالى ينصره على ذلك ويثيبه الثواب العظيم نقتصر على هذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعنا أحسنه وأن يرين الحق حقاً فيرجو كان اتباعه فيرى ان الباطل باطلها ويرجقنا اجتنابه ولا يجعله ملتبسا علينا فنظل وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين وأن يوفق علماء المسلمين لكل ما يحبه ويرضاه وأن ينصرهم على من نوأهم وأن يوفقهم لنصر الدين وللعمل بما يرضي رب العالمين وأن يوفقهم للذب عن الباطل ولبيان الحق ولإظهار الحق وقام كل مغتل وكل مظل إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على محمد آله وسهل يسأل عن مكانة علماء الأمور الدنيوية مثل علماء الطب والهندسة وغيرهم هل لهم مكانة نعم. مكانتهم هي أرفع مكانه على العامة احترامهم والاعتراف بفضلهم ومع ذلك فإن عليهم أن يتواضعوا وأن يستكينوا وأن لا يرفعوا أنفسهم وأن لا يتكبروا فالعالم حقاً هو المتواضع الذي يعرف نفسه ويتواضع لبني جنسه والعالمة يعترفون بمكانتهم فيتقبلون إرشاداتهم ويقبلون علومهم وينهلون من معين علمهم وكذلك أيضاً لهم مكانة في النفوس القيام لهم وإثارهم بصدور المجالس ومداءتهم بالسلام وما أشبه ذلك وإكرامهم واحترامهم وزيارتهم واستضافتهم وما أشبه يقول السائل هنا مما يؤسف له في زماننا هذا أن التنذر بأهل العلم وأهل الصلاح يحدث في وسائل الإعلام على مرأة ومسمع من شرائح كبيرة من المجتمع وما برنامج طاش ماطاش إلا مثال على ذلك فما رأيكم في من يرضى بمثل هذه الأمور أو يساهم فيها أو يتابعها وفقكم الله لا شك أن هذا من الخطأ والذين وضعوا هذه البرامج معروف أنهم أنهم ليسوا من العلماء العاملين إنما من الذين يفوون ما يفوهوا أكثرية الناس يريدون أن يشغلوا الناس بما يضحكهم وبما يفكههم فلذلك هذا البرنامج أنكره العلماء وأصدر فيه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية فالإفتاء جواباً واضحاً في أن نحي في إنكاره ولعل الدولة أن يصادروه أو يمنعه إن شاء الله تعالى ظهر في هذا الزمان على القنوات الفضائية ووسائل الإعلام من علماء المسلمين من يتوسع في بعض الأحكام ويميع بعضها فنرجو من فضيلتكم بيان ذلك ذكرنا أن هناك من يتسمون بالعلماء وأن لهم أخطأ وزلات كبيرة فمثل هؤلاء لا يقتدى بهم من أمثلتهم الذين رد عليهم في هذا الزمان مثل ابن علوي وغيره وكذلك أيضاً القرضاوي وكان سابقاً من أكابر العلماء وفطاحلتهم ولكن يظهر أنه يحب أن يرضي جماهر الناس وأن يفتيهم بما يناسب الحال فلأجل ذلك وقعت منه هذه الزلات وكذلك أحد من قد مات وهو علي الطنطاوي عفى الله عنهم لا يقتدى بمثل هؤلاء في هذه الزلات وزلاتهم هي ما ذكرنا اتقوا زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن ما حكم من يستهزئ بالملتزمين بدين الله وما حكم القول أو زيادة قول إنك لا تخلف المعاد بعد الأذان السؤال عن أثنين سؤالان لا شك كان الذين يستهزئون بأهل الطاعة وبأهل الاستقامة أنهم مستهزئون بالله وبدينه والدليل على ذلك المنافقون الذين قالوا ما رأينا مثق رائنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبنا عند ذلك يستهزئون بالصحابة الذين حول النبي صلى الله عليه وسلم فكفرهم الله فقال لا, لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فنحذر هؤلاء الذين يشخرون بأهل الاستقامة إذا رأوا الشاب الملتزم المستقيم لمزوه وعابوه وتنقصوه أو قالوا له هذا متزد أزمت وهذا من أهل الغلو وهذا من أهل الشيء التشدد أو قالوا هذا رجعي وهذا كذا وكذا لا شك أن هذا تنقص للشرع لا, له... لا لهذا فقط فيخشى أنه يدخل في هذا أما إذا سمعنا علم أذن وانتهى نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعث مقاماً محمداً الذي أعدته إذا قلت إنك لا تخلف المعاد فلا بعث بذلك لأنها وردت القرآن كما في قوله تعالى ربنا ولا تخصينا يوم القيامة إنك لا تخيف المعاد الله تعالى لا يخيف المعاد ولا ينكر على ذلك وإن لم تقموا أريدكم العديد يقول دار نقاش بين مجموعة من الأشخاص وكنت معهم فتطرق أحدهم إلى الاستدلال بقول الدكتور طارق السيدان فقمت أنا بالرد عليه وذكرت مساوئه وأنه جاهل وأنه تكلم في فتنة الصحابة وغيرها مما قاله وكذلك تطرفت إلى القرضاوي وذكرت بعض آرائه الشادة وفتواه المخالفة وأنه ليس أهلا للفتوى وسؤالي ما هو رأيك في هذين الشخصين؟ السؤال الثاني هل أنا مخطئ أم أصيد؟ وهل أكرر هذا الكلام وأضح للناس حقيقتهم؟ نقول لا تطرح علومهم كلها ولا تأخذ زلاتهم فأسويدان عنده علم وله معرفة ولكن له زله فتتبعه لفتنة الصحابة وثقته بمن رؤى تلك الفتنة وصياغتها نقول إنه قد أخطأ في ذلك كذلك أيضا هو معه شيء من التساحل يعيش في الكويت وهي ممتلئة بأهل التشيع الرافضة وهو لا ينكر عليهم ولا يقدح فيهم ولا يرد عليهم بل يجالس كثيرا منهم ويؤسرهم وهذا مما يعاب به ولكن لا تطرح علومه الأخرى وكذلك القرضاوي لا تطرح علومه فله علوم وله كتب وله فوائد وله نشرات ولكن نحذر من زلاته. زلاته وغلطاته التي نبه عليها كثير من الإخوان وقد رد عليه كثير من العلماء فله زلات لكن لا يخرج بها من كونه من العلماء المشاهير كيف يتيسر للإنسان أن يطلب العلم الشرعي على كثرة الأعمار التي تشغل عن طلب العلم يستطيع يجعل له وقتا يوميا يقرأ فيه ما تيسر فالعلم الحمد لله أصبح ميسر يقرأ ويتعلم في كل حالاته فيستطيع أن يتعلمه في سيارته يحمل معه شريطا لمحاضرة أو نحوها أو يفتح على إذاعة القرآن ويستفيد يستطيع أن يتعلمه على فراشه من الأشرطة وما أشبهها وكذلك أيضا يقرأ كتب العلم توفرت فيستطيع أن يشتري من كتب الحديث وكتب التفسير ونحوها يجعل له كل يوم ساعة كبعد الهجر أو بعد العشاء أو بعد العصر وبقية الوقت أو لبقية يقول السائل أجد في نفسي أحياناً بغضاً للمبتدعة فأقدح فيهم وأبين وأخطاءهم وأشهر برؤوسهم في هذا الزمن ثم أشعر بعد ذلك بالندم لأني قدحت في عرض مسلم وقد يكون أفضل مني وقد يكون متأولا أو مخطئا فما هو الصواب في ذلك إذا عرفت بأنه ممتدع فاذكر الممتدع بما فيه فاذكر الممتدع بما فيه فأقول من بداعه كذا ومن بداعه كذا من باب التحذير منها ولكن لا تطلح علومه فمثلاً هناك من يذكرون بعض العلوم بعض الأخطى وينشون الأعمال التي قام بها ذلك المسلم وينطبق عليهم قول الشاعر صم إذا سمعوا خيراً ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا أي استمعوا ان يسمعوا سيئا طاروا به فرحا مني وإن ذكرت وما ذكرت من صالحا دفن فمثل هؤلاء يجب أن نعرف لهم فضلهم وأن نحذر من سوئهم ومن أخطائهم وزلاتهم هناك قوم يستغلون ببعض الأموات مثل السيد قطب وحسن البناء الواجب أنهم يلخصون أخطاءهم ويحذرون منها وأما حسناتهم فلا يدفنوها ولا يقدح فيهم لأجل تلك الأخطاء أو تفزلات لأن لهم حسنات إذا كانوا يذكرون السيئات وينسون الحسنات صدق عليهم كون الشاعر انسان من المعروف يطرد انسان يخ ينسى ذره من الاسى ان يجب ان يتلخص الاخطاء وان يحذر منها وبقية علومهم يستفاد منهم وما زال العلماء لهم زلات فمثلا قال الامام السيوطي له زلات لانه مثلا يرى اباحه عمل المولد ويابا ال ال ال ال كهول بحياه, بحياة النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك يعني انهما مؤمنان وما يشبه ذلك له زلات وكذلك ايضا له تاويلا في الصفات كما في تفسير الجلالين فان نطرح بقيه علومه نحذر من اخطائه ولكن لا يلزم أن تضطرح علومه كذلك الإمام النووي له زلات تأويلات في شرح صحيح مسلم وحتى في رياض الصالحين فهل تطرح بقية علومه نذكره بخير ونحذر من زلاته يسأل عن الذين يقومون أو حكم القيام بالحركات أو ما يسمى بالحركات الاستشهادية في فلسطين أو في غيرها يفجر نفسه هل يعتبر شهيداً أم لا مع العلم أنها زلزلت أمن اليهود وأقضت مضاجعهم أرجو تفصيل القول يظهر أنه جائز إذا عرف بأنهم سيقتلونهم وذلك لأنهم يقتلون من ظاهروا به وهو يقول إذا لم أقتل نفسي وأقتلهم قتلوني وقتلوا أهلي فأنا مقتول بكل حال فكوني أقتلهم وأوقع فيهم هذا الخوف وهذه الزعزة أحتسب ذلك عجراً يقاس بما إذا اخترط الإنسان سيفه ودخل في صف المشركين عندما تتقابل الصفان وقال أقتل منهم ثلاثة أو أربعة وأستشهد بعد ذلك لعله بذلك محتسب ولو كان يعرف أنه سبب في قتل نفسه لكن أعرف بأن هذا يكون له نكاية في صفوف الأعداء يسأل عن النكت هل هي جائزة الطراء والنكت التي تتداول التي هداولها الناس الآن كفرت في هواتب الجوال وفي شبكة الانترنت وفي غيره النكة منها ما هو جائز إذا كان فيه فائدة فإن هناك حكاية تسمى نكة أن يكون فيها فائدة فيقال في هذا البيت نكتة وفي هذه القصة نكتة يعني قصة فلا بأس بذلك وأما إذا لم يكن فيها فائدة وإنما هي لأجل الضحك والتفكه وشغل الوقت وشغل المجلس فنرى أن هذه يجب الإعراض عنها ولو أن فيها شيء يضحك الحاضرين أو أنه يكون فيه عجب أو ما أشبه ذلك يسأل عن يقول ما رأيكم بمن يذكر الفساد ويضع اللوم على العلماء لماذا لا ينكرون ولا يستقبلون الناس؟ نقول إنه قد أخطأ فقد ذكرنا أنهم ينكرون وذكرنا أنهم يستقبلون الاقتراحات متى جئت إلى أحدهم يعني العلماء المسؤولون فردك وخطأك وإحتج بدونك هم يص... تجدهم في المساجد وتجدهم في الحلقات فلا تتقول عليهم ولا تظلمهم وإذا كان عندك اقتراحات فآبدها إليهم وأن ترسلها إليهم بخطابات أو ترسلها مع أحد تلامذتهم وستكون محل قبولا إن شاء الله وإذا لم ينفذوا فليس عليهم إثم إذا أنكروا ورفعوا الأمر ولكن لم يحصل التنفيذ بسرعة فليس عليهم إثم يقول أو يسأل هل تارك الصلاة يخلد في النار ولا يدخل الجنة وإن كان كذلك فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل نعم نعتقد أنه كافر وأنه يعامل معاملة الكفار وأنه من أهل النار وذلك لأنه إذا كان تاركا لها فإنه مُنكرٌ لحقيقة لا إله إلا الله فإن معنى لا إله إلا الله الاعتراف بأن الله مألوه يعني معبود وأشهر العبادات هي الصلاة فإذا قال لا إله إلا الله ومع ذلك ما تعلّها لله ولا تعبّد له ولا أتى بأفضل العبادات وأشهرها وأظهرها وهي هذه الصلاة فإنها لم تظهر عليه أثر كلمة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله إذا شهد بأن محمدا مرسل من ربه فلابد أن يطيعه يقول هذا رسول الله وإذا كان رسول الله فإن حقا علينا أن نقبل رسالته وأن نعمل بها فكيف يترك الصلاة وهو يقول إنه رسول الله ما بع الرسول ولا صدقه تصدقا يقينيا ولا تعبد لله ولا ترف بإلهيته إلهية صحيحة فلذلك لا تنفعه لا إله إلا الله لأن شاهد معناه واعتقد شاهد أن لا إله إلا الله عقد على ذلك قلبه وعرف معناها وتقرب مما دلولها وشهد أن محمداً رسول الله واعتقد صدقه واعتقد صحة ما جاء به وكل ذلك يستنزم عليه أن يكون منقاداً متبعاً للرسول صلى الله عليه وسلم مؤقراً له ومحترماً له وعاملاً بسنته سؤال الأخير في هذه المجموعة الكبيرة نكرر اعتذارنا لمن لم نطرح سؤاله يقول صاحب العدة خلق الماء طهورا فهل الماء مخلوق أم منزل لأن الله يقول وينزل عليكم من السماء ماء ليظاهركم به كل شيء مخلوق لا شك أن الله تعالى خلق الماء وخلق المحار بعد أن لم تكن فخُلِقت البحار وخُلِقت الأنهار وخُلِقت المياه التي هي في السماء كلها خلق الله تعالى خُلِقت وهي طاهرة ولكن بعد ذلك يحدث عليها نجاسات وطارئة تسلبها الطهورية مع كون الماء منزل من السماء وإن كان نابعاً من الأرض ينزل من السماء وينبع من الأرض كما في قول الله تعالى وفجرنا السماء بماء منهمر يعني ينزل من السماء ماء منهمر وفجرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء على عمل قد قدر من السماء وينبع من الأرض أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وأثابكم وجعل ذلك هذه المحاضرة ومستمعنا إليه من هذا الكلام الطيب الكريم في موازينكم وموازين المستمعين وجزاكم الله خيرا أيها الأحبة وقوموا إلى صلاتكم وصلى الله على نبينا محمد أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12794